وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُعْطِيَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُمْ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ رَحْمَنٍ إِنَاسًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ويسألون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 وَإَِّا علىلَى أَسَالِهِمْ محُتَدُون وَكَذَلِكَمَا أَسََّا مِنْ قَبَلِكَ فِي قَرِْييَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا إِلَّا قَالَ مُْرَفهَا إَِّا وَجَدَنَ أَبَأَناَا علىلَى أَُّةِ وَإِنَّا وَإِنَّ عَى آسَالِهِم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 نَحْنُ قَ سَمنا بَيْنَهُم م عيشَتَهُم في الحياةِ الدُّنْيا وَرَفَعناَا بعدعضَهُم فَوْوقَ بعدعْضٍ دَرجاتٍ لاتخِدَ بعدعْضُهُم بعْضًا صُخْرِييا وَحْمَةُ رَبِّكَ قَيْر مِا ينجمَعُون وَلَلا أيكَُ الن سُغَّتَ واحدَة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 أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذا الذي هو مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إنهم كانوا قوما فاسقين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 وَلَوَْ شاءُ لَ جَعلناَا مِنْكُم مَ لائِكَةً فيِيأَرْرض يَخْلُفُون وَإِنَّهُ لعِلمُ للِساعاتِ فَلاَا تَمتَرَّ بِهَا وَاتَّبِعون هذا صراط مستقيم ولا يصد عنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة و لكم و لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه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 وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون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 لا يفتَّر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك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 قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وَفِي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُكَذِّبُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ